معه الملائكة مقتلين، فاستخف قومه فأضاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلم ما أسفنا تقمنا منهم فأغرقناهم أدمعين، فجعلهم سلفوا ومثل للآخرين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 لا جعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون.